بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاطفات عصفا والناشرات نشرة، والناشرات نشرة، فالفارقات فرقا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، فالملقيات ذكرا. أذرا أو نذرا، أذرا أو نذرا، إنما تعودون لا واقع، إنما تعودون لا واقع، فإذا النجوم طمست، فإذا النجوم. وإذا السماء فرجة و إذا السماء فرجة و إذا الجبال نصفا و إذا الجبال نصفة و إذا رؤوسه لأي يوم أدلت لأي يوم أدلت ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما ويل يوم إذن للمكذبين، ويل يوم إذن للمكذبين، ألم نهلك ألم نهلك الأولين؟ بعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمدّرمين وَإِنَّمَا كَذَّبَ وَيُرْهِبُ أَوْ مَغْرِبٌ للمُرْكَبِبِ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل قادرين، فقدرنا فنعمل قادرين، وَإِلَٰٓهِ يُومَئِذِ الْمُكَذِّبُونَ فاتا ألم ندع للأرض فاتا أحياء, أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفرات ودعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن ضرقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب إن ضرقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا قص إن دويل كأنه جمال سطح كأنه جمال سطح ويل هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا يرضخون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا هذا يوم الفصل دمعناكم والأولين هذا يوم الفصل دمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيد إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وبواكه مما يستهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كنوا واشربوا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَكَذِٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث